شهد الله الرحمن لا إله إلا الله هو الحي القيوم لا إله إلا الله لباري ومحكري. شهادة لا واللغه بتاعتنا زهر من جمله لا موزوع موضوع الكلام اللي كنا بنتعارفه هو بس انا ليه كلمه شهاده بيانات زور جار شتيت عواملت مبهمو دافوش راو امينا ولا لا يخلط ارواك زورش تي مادروسي باتروس هنك لجي حقا وضطوط اناتين جي غي اجتر فرمانك شهادت أول إن هنقاوي كإنسان هل أجريبه أتمنى ناو مفردي بان لقي خواه أول نا مجهود مبهند لناو خلق المسلمان كأقر معناي راسي جملي جملي أشهد أن لا إله إلا الله بكريب الخلق وك اوي بيني فتاح في كرابل استرابل او خلق خليقيا كان معنى وللحاظ مغالية وبرراتو بكريتك أم كلمة شين هي دان بدان مفرهم لكيك شهودة أي ترشهادت شهود يعني خاضربوني ناثربوني بوشته نفسنها ان حاضر به ملایش بتا اما بوي مروانی اولا به شهید و نفسنها ندیدا بو پروانی اما لای حاضر ندید او اشهر شدیدیه شو شهید درجه تیز دور برزله آگاهی به شک لبر او انذ قیدیتیا بشک هم ابي لا اشتكا حاضر به وهم بس رواني انا اختار له الشهود بيها يعني بس جو عايز اكلم وانبك بلا اش يا حاضر اديك بتشاوري يا رواني ادي اواعدك ماقدرش ما فهمت معنىك في, في حقيقتك و احتاج الى ذبذبه قلب و هروان نقي في شهر تلاق هاتش المقدماتك ملاحظي بلايلى اثاري بيان لللايك الثانيه في شركه الشهود انت يا مكذوب او شخصه كمن للاي, أوشة للاي, أوشة للاي أوشة لانه يجب ان يكون الشهود يجب ان يكون الشهود يجب ان يكون الشهود حاضر ان يكون الشهود يجب ان يكون الشهود يجب ترك يكون الشهود يجب في يكون الشهود يجب ان يكون وكي كان بنا حقاً شيئاً من الأيام كرياً شكياً عندما لدينا أدوائيه أو خلقه أو أداده هل كان بأيك خوص أبرئتك لأدوان تجاوز قريباً أي ترمتهمك مطالبك أدائك يا راسي ورن قريب ابي مشكاني وانا زلمه ليتني ابيك يا روان بارك طوابي فما فيش كان من دعاني قبولك الكريم ان خالق وانا لداهبه كيف كيف نقول يا خازن لا لا غداه سوا ولا اختشاء اروامك اذانك ان ينبرد راداه ذلك او اي لايضا من خلقها أبو أما مجرمي بريد بنعسريني جياب كلين ان أم من ضيابي وعيش مراني بيان لوقيتها كشغيان أكد شاون تأبو كأو بردي في دالة سري شهودك أم قبولا كان جزم أن يندمعك بلع مجرم أو يفدر دعوه لفريق أوي تشكام يو أوي حق في سنجاته عملي دولي كآواءك على خلق كآوانيج مجرم وغير مجرم بناسي شهادة وكل خوي تشكام بدي ثراث مياه مسترش كينا ومسترش كاو قبولا كريا نا أيران جريمة لخوي لكوري خوي لا باء ونا أيران حقيقة وقيت ثابتة حقيقة تدل في بيان أكاذب وهراء كاتكلا دادجا أم دوانا تذكرنا جالو أركام أي ترمسة هم كذا قنا بدرس رجل ام شخصة تشوف أي شهيدي خوي من تلك الأكاذب رئيس دادجا ويعطيك الشهاده كما هو مجرد كرئيس الجاد وكما ويعطيك شهودي كما هو مجرد كما هو مجرد كما هو مجرد كما هو مجرد كما هو مجرد كما هو مجرد كما هو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 أنا الشهود جوا، وإسا أم خبر بعنوان شهادت يا ورقري يا ما خير إنسان في نادروك في رجل لا رجل كبؤونا شهي إنسان باوري كيف و... كاف وأو خبرية بعنوان شهادت تلاقي نادروك يعني أم شاهده إنسان في جي برواده يخطيك شهود فياكل في علان شاهد وفيش علان شهيد يعني حاضر الناظر اللي لاي او رداوه او او او هم في علم شاهد هم شهيد لبرأة مكة كثاني تريوالي تريوك بذنب داراي شهود مستدول حاضره انجلة باكدام نظامي ماو خيك بردو بو نظام لديني خوى للايكو و ارانوش كحقك و صايبتي خويا دا جيلانك بوخيان للايكو الساوم بكركي خوى خالقه و امرح نظام لو رافع يا ابي كركستك الدعاء وشغلانك وجهت هاي النار بماذا كذا اي اولي من خالق يزال بما هو ككيف استنعمل او مر اختياري يعني انسان حق هيترمن روايت كم ولكن يجب ان يكون الامر مغلقا لانه يمكن ان يكون الامر مغلقا لانه يمكن ان يكون الامر مغلقا لانه الامر مغلقا لانه يمكن ان يكون ان حزوني مزارك وجوا نسبه حقيقة حقيقتي مخلص يعني باش بيهيج ابهامك زانيتي كحقي امري في امانني او اخويا يتشهادت هدائك جارك هم هو بري بجو اوانتك حقي خويا دا جيبتك و هم هو بري خلفي بريشكا لن دا جيبتراني من أزاني من روشنا فيش <تصفيق> إبهانك لما نيبو من سأم حقه إيوانيه من إخواي إيوى حقه من غوائي سريع درسي تانيه وأمر خاصي إخواي وجاري في تريش لدى دقاي إخوالي قيامته إخوالي إستوري في ترديك المعتمدي للإيمن، هل فا المزاعماه بدرة؟ كأية حكي حقي لوك أم امر أم فرمان روايه كد. في رياض رضي من من جيري شو شو من ولكن يجب ان تتبعهم بان يكونوا قد يكونوا قد يكونوا قد يكونوا قد يكونوا قد يكونوا قد يكونوا قد يكونوا قد جهنم قد يكونوا الشاقه يكونوا قد يكونوا قد يكونوا قد يكونوا قد يكونوا قد يكونوا قد يكونوا قد يكونوا قد يكونوا قد يكونوا قد يكونوا قد يكونوا انا كرتي مساله يا انا ان شهادته جمله اريد اختيار كرم ولا دينا كفرضك حاضر ابي ان شهادته ادب كان لا ان لا اله الا الله مردم داي الكراني حقي فرمان روايه فرياد رسول. اولا كاذانك ان فقد داي ولكن يجب ان يكون هناك من اجل ان يكون من اجل ان يكون من اجل ان يكون هناك من اجل من شهود ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان من من فرمان روا فرياد راست غير الله يا هر سنتے هستند اول من تو زي تخون ادا كرد شهادتي خون ادا كرد هر چي درست <تصفيق> ثانيه ولي دواي اوش لونه مشخصه كاكان ان حق اخوه فرمان روا يوپيادر اسو كه حق تو هي وقال ان محمد رسول الله سبحانه وتعالى هو ان الله سبحانه الله صلى الله عليه هو ان يقول لك ان الله سبحانه وتعالى هو ان رسول سبحانه وتعالى هو ان الله سبحانه وتعالى هو إخوة خادق وآمرة بعض المتالبة لدرسة ثانية شواء بيان كراوة ترجمة تكرار عدو بلان لدرأ وقت بحثة اخوة كاموذة مجبور مكا نتارك بيان يا نستمع لا أخوة اخوة ورا بالكلو عالم يضربك عالمك مخمخ في اخوابي وايد ذوقشته فاتي القناه ولكه مصنوع يادي نقاه خوي دي شيء سيء هذا كثير من المصنوعين اخواب ذوقشته فاتي كما لوه لو اختك نقشير رجان ترشي دار رجان بو اما تعلمك درك تاعك بيدها عيبو أدخل وهر جزء في آية وأذيك لترأمك أم ام ترحاء أمريك ما أولي عالم إجابة دخان تطلعك داخل حرارة ب. كان مراحله في زور وبطريقة كداينا بحاكم بسر المادة لدواء الششروش يعني الشش دوري جريج لزمان كان كان لما ادع كوريا لم دخانه مواد وعناصر جاء كردو لا هد بشهق لم مواد مخلوقك غريسك تجيك لا أو هدفان مقربك راو ضعني وزي صوت مخلوقك لمخلوقات ضان راو أو مخلوق أن ما مخلوخي كلي بذكره، وحياةك لا هرتشيك نبتارك في جعته، ثم هو مكان مثلاً ما جاء مكان زي جاي أنا كجاي كدواء هاي هاي انا الخالق البارئ المصور خالقا ان زيغت و هرشتك كخلقك ولا تاشا تجلوك بذره ولا ما بي اقليس نقداري الوديان الكروب بارئه جايك ولا مادى الكليك وما هيكله هيكوك شو راكيك عزيز وغشيه وذكرتي انا حق انجا نوري اويك انرك هذا الخلقه فخواك إنساني مصنوعك بروسك على الدواي بذا تبص خواك صدق إذا رأيت كان صدق كرمن مثلاً كارخانك ماشين البروسك على الدواي كثر مشكك في دواي كار خوانك مصنوع أو عوانيك كثيرة بتوانه إذا رأيت كاو ترمنه وحرس ورمنه نجره الخير زاني أمر كابكر مخيف مصنوع خيا لبر او خوای د پزمن دغه مثلا امر د توالي مخلوقاتې فائکا قانونو برنامه عامه دادنه کې کدوہ لکه انکه او به هر او لو قوي متحرك روحك <توانعي> بين إنسان دراو هرشتك خواجي كداو إستعداده سواء أي أول كداوك حرارة بسكته بسوانى براولك لأن ها قلب مثلا كمية مثلاً قلب الإنسان وقت مجسمة كمية ك إنسان دريو نجوى أنا أهم أجر مسير هر هر حركتي ان نوعي من الكري منزلنا كري ادل لي في تصادم جوهري جدا مع فياء ديش كيف عشانك خلو ادي هر واحد هر مخلوق هيك قوته ودراوته حركه قادره ومقتيه خوي الخوي حركتي تتواؤم مخلوقات جسمهن من بكره بجورها شي كامل عليه دي كل ما بدي اعيق طريقه أو قولها هنجل ولا كاننا نذكرها ما برقرار بين الثواب ها هي كان ماده باعته على نعادله ربيع بل انسان حيواني هوا و رجل تجوز او ديال الدخني جس كان داو داسيتوا فاو كاريه كان كاتبوا نيجي انا خلي اي امر حوايه ك لكن لدينا هناك اشياء تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك فرد وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك الذي وتتحرك كخلق وتتحرك أنا غير مقدار ما دير برضو كردي، كل مخلوقك لازم دير جاي كلو كل ما عندك، أسوأ جاك جاي، فسيلك والذي قدر تقديرك، لأن قدرته سواء ظهر في فهذا جاء ركبه راكبه كردوان ما يسرغه فجرك اتشكان معنى ايات نبي وهم بيته وحركه كان بي. حركتك جنبيك تسبيحه او قيت الرحله تسبيح يعني هر مخلوق غير المخلوقات بالثواني والجداه بير اوك وتور في سيهي بيردا لأو حالتك إفتر درجه درجة حركتك حمدج أويك أجتة حالتك تلك باشترى فرلم حالتك آخر أقر مخلوقك لمخلوقات لمرحلية كبنينتها كأي لو باش فرق. معاذ الله أو مخلوقات بأو حالتي إخوة مثل مقتدى على يعني بس حال أليس ساهر أو نسواني ودرس كها من ناقص أنا أكنا لبرأ مكان تيج مخلوقك فزاني حالي خوي جستي نقص لإخوانا تيج مخلوقك لمرحلة كاتسونا لو بعشت لنا رسده بسرعة خلك هذا ها بسرعة دينك كأخوة لنقصه يخطئك أغاية الدرجة وكباش تروبا مثل الله أميك اللي درجة أو حالك يعني دعين أتاك أها أخواء أو كثوكة أو مخلوكة دروفتها كالآن عديني يعني هدر داني لأخواء أتاك بياني كماري أخوال صاتي جمال جلالة أتاك أو حمد كان إنسانا تفليح حمد بسجورة أول بقلبة لا مجال معرفته هذه الإرادة إنسان هني شح ركتك معرفتي ذاتي وإرادتي مذكاة لا لغبان حر بيان لبيرنكو بدل تنها أمور دي بخواضي تلسي لخواضي وابتزاني لبرادري خواه ودوضي أنجا رب أعظاي بانش لما تحركتك ثلاث سرمانكو بقلب طرارك لما تحركت ثلاثي لما عرفته لما لما لما إذا أبغى سير، فبشي غيري خوايا بس بان فرارة فرارة حركتي في ثلاثة أو مرحل بس بان بياني دارا إصطاة جمال جلالة مفعودة جلال عزلاهر دوا دخلاتها صلاة رئيئة ومجهر أدو بأوضة تب أدو هلأوضة درماني أوهر أدو إجرادة وخوار أدو ألا يأوضة وأدو رزبان دفت فقط سنعي أودك أوا من شيء إلا لصبح بحمده هيچ موجود تنية شيء فيتنية مغاد أرم صالة أور فتفضيحوا فأمر إخواء أو أمر خلق الشعور تنهى دائريك محدود هي كجاني اختياري الإنسان إنسان لراه مجبور ومسخرية وأتوانية ريجاية في البدريك أتوانية خلاصة سرمانة واحدة كالسكا لم ميدان مجالا إخواء أمر الإنسان كإنسان أتواني بنا في أتواني بنا فيه دي, دي نجري ونين أعطيه أتواني ندوي أما هناك ملتجين المتعاهدين بأتواني ندي نبر أوه زورك لأفراد الإنسان أنبشى او يا كعبينين انهم الفرمان روايا انهم الشياطينك حكمك ان بسر نرى حركة تفليح وحن فيه انسان متوقف به الكاريان جيناوا هنو اشتوا لا يقوا انسان جيناوا لبشي امر التسخيري اوكى كي تبا يجدك ماتوا انا اللى فرماني خادرتي انسان خو ليس واني ولا ارماني اخوى ساتذي تبقى هل ساوى اكدوغ غلطي تواكدوك كثانك لبندجان اخوى هنك ولا لا اخوى ما زيان ارواب بجوري ك لبرخاتري اوان اخوى او امري تسكيري اخوى انك بارك مثلا قرارك تسري امري تسكيري اخوى كثيك من اول تفاؤل شيخ توجه للرحمة في فكر ولم يخرج يا حتى أول من يازي من إخوان كي ترد عنجان بهر خل بسكر به إخوان Ну, وهو أبنى صورة بشئك لأمر ذهو اللخوة جانبراوة ككثرت ذهو اللخوة بجارة دخلتها لأمر تسخيلية فليادرسها ذو عواشتها إمتان إني بيث هي بيتو هلا بات أوت أوت لأخوة مشيتي دخل أما يت دون أو أمر خو أو أمر تسخيلية كا أحاكم كريا وستر أم أعلنا بسريقي أسباب مقدمات در السبب مقدمات مثلا أور أداد السبب يسوتان السبب يسوتان مان أداد مقدمات سبب فيقوارد إنسان يستمع لرز اشتباهات و از آن انسداد خون مؤثره تأثیر زاویه خویتی که این دوربینش خواهد کرد وایلیت که توقف وتر اسداکا وجود رتبه اسداهی رشته مقدماتی تهیه کرد که تبدیل تحت حمل و نقل اجرای انسدادی تبدیل به حالت آوانی تأثیر به أول ما جاء كلمة خوان غير خواره هذا، وحق خوان أقرب كساني في تركه شايف شيء أو نسيه حقا جدا. أذكى وكأمثاله كذودان إنسان ينامان كيف كان حق أي بريان داعر أثاب لبرأني كأن زعيمنا سوانا سوانا بفعل حق خويك.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 أو غلبائك بس أوعملي الشر ورود خيريات يا مغلبي عوامل الشر بيتوا خير جذب خير ناكا لبر أنا كام امتحانات ركين مجال أداب وانسك أكذا مكن نكر تغطي غربت فرمان حكيت فر من روايتك يا إبداعي حكيت علي لا وقتك أنظر بكرة خذ ابن النبي بشر، بشر كي مستكبريني مصرفيني مستدين شياطيني باغيني هر كان نبعة دلوقت القرآن بكارية دا أن بشرك أكثرية نس مستكبرين هو ابن النبي بشر. هراكا مستضعفين أدنبك يا بشي بشيك من مستكبرين أوانيك رهببي سكلي خلق وابعث ديانا لمجالي روحة كارئة لمجالي معرفة الالتزام التعاخداء ما علم الخلق ألي من جهل كفوري خلق أذن ما علم إرادة الخلق تذكية بجئة هوا أكن بحاكم بسر خلصة شون؟ يخطيك إثاني اسألي هوا ك ببسر مشاهدة تجربة دميت نظمت نظمت ولكن يجب ان تتعامل مع المسلمين بانه يجب ان تتعامل مع المسلمين بانه يجب ان تتعامل مع المسلمين بانه يجب ان تتعامل مع فاتي بانه يجب ان تتعامل مع المسلمين بانه يجب ان تتعامل مع المسلمين بانه يجب ان تتعامل انها والدتي اولا ولدي البحر ابي بعوده ابي هلا اودي و حريه مصاعب مسائل في تركيا نرجو منكم وقت في يا بيت اخواي ميريابو سخوفي تطور البشريه والضو مش هندهن بس هم ملتزم انا ش ممكن ان خدمتي داني أو أنك لا خدمتي استشاري غيري او لأن دانيت من كدو خاصارك أم مفتدانه حول روحانية ولكن مثلاً أو بإصلاح دانيش من خدمتي لهيدا الآن لا ولا أفرادية اللوحة دينا أمان هؤلاء اللعنة لإنسان فرد شيء من نظم حاكم بسرعه لنا ببتك نخوى بناسه ونكتر ما نكتر في خواوات بباشي ولي بدري أجريش حاكم أنت لانيز بسرعة لترمانكي سوالة بندن سيكي بندو يعني يا انا عن جاني معرفتك أوه ثالثا. ل مجال إرادتها. اوك خلق والا خلك ولا خواتي أولا أخواتي أخوشة ثانيا خوشة. أجرشي بدي أدن ما ينحرري لي أجرشي مثل الحياة الدنيا. هاد شيء ضخم في مشكلات الدنيا يا ديبابة سريتانا. لو جاي أنا واقن كل خلك ابن ده بنديهوا. أوليال من مقطع كروتاجيانا لحياة الدنيا خوشة لذيذة. أولي أنتي خوشة. أولي كنديرة نا نا خوشة. أولي أنتي نا خوشة. بتعبدي تج حياة أخرى بترشم بحياة الدنيا. في دار يا أنا اخر اقر مردن بوجو راكي تردن داراي ارادة مذكابي ترد امانة ينبو امانة وتطمع في عسالنا تهديد و امانيش ايانا ويس خلت رفته كمترين تطمع تهديد امان أنا كاري شياطينا كاري أواني كل مجال يروح أكثرًا. جاء خيان أبن دار. يرد بدر مرضي بشاري الطوال دابتي أو أنا وكمل عدو وكالصواظي أيان لا يفاسخ خيان من ينهر. بدون فدائكا بدون بالمستقبل يشكي هكن مجال حركته قبل حركت اما كانسان شتف ازعنه والتسنين على جهه جانبه اكدت حركته واجد تردد الرجعان به في مكانه العمليه اما نورا فمن راهيان زدران و دفع خلق ادبني قلب حريتي اني مردن هروا باء كوني في هزار حسنين شدق اليانا بينات عن الأمريكا لورا لما جاء لحركتها عن زور دارانا متاع الشياة الدنيا زور زور يالي يفتيا بيانا هل لما جالي خارج لخذي إنسانا كاركا لما جالي ما دياتا متاعك ذرايا بهمكت أبي همكت بكي نيازك ويحتياجك ويإصفاد اليابكا أمان أتشه دفت عند موى ودخلت في أسعى موى ونعي ونقلت إصفاد اليابكا وأمانش بيرا بند مستقدر دفت عند موى خلفا لمجالي ما رياضه وما ضمنها من وضع جاءت الرصيفه وخصيتها فكر بشريتها في هذه الشيء اللي تساعد من لوننا المستقبلين المستعطين لثامن جاءت رسائل اولياكار مشاهده رحم نورا يا التوني زربار او كذا اشتري التزام فهو فو ديراك شاو مذنّن ومذبتّره يكتف يا أيهم للذنّن يا أيهم للذنّن واختي أونك فالباس إصلاحات اللباركي تيخلّي راكشي لنا وجيدي مرموش لا تخيّنا هم شاكة هاتش ينكدو حق يصر من غوائي وصلي عبركيين ويخوين إدعاء كذوه وغفتين كذا هاتش ينهما فوهو كذوه هم أكثر هل ساعدني وفي آياتك إسراحة من ثم هو بأنك تجيب شهادة بيك أنفقه من أمانات غسبي عنك بيك توجه روضاني فينا هل ساعدني قم تأنذر أدوائي أمتال أرمان لباري هو قم إلا قم هم دول يستكبرون هم دول متساقطين كقدامى اا امطار داخل الخيانه بهذا الشكل ان الانسان من كيف اخف اه الدوله يمكن ادخل دور شنو حقي من روايه فرياد رشدي شاو شيخ غسبيان كده سر يان جواياني غسان غسبيان كده وقت القرآن فالدلائل الذات هم بملاحظون ولدي اخواتي بس العالمات كدشتي بواني الاواكات خوا امرات هم خوا وهم ملايين خوايا بمن خبر جوي وفريق وحيوى كان حقه خوايا وهي كثير جوية. بثمو جو رجل روشن بيوتو كأن حقا غسك دعوة برمان ادم لنا وان خلقا كأن حقا اوى جلدتانه اوين واسهدئا لا إله إلا الله أن حقا اوى وانا حق بالجلدتانه كأوى وهم امشي حسانك يا بابا خذيش يا خيرتش انت يا تنديت معنا الكلمه الشهاده امي العجيب كلمه اه ياخ دفلك يامي ماوي خويش لا وياك من كلبوا يا أخوا بزيري هم ذنوا دينا هذا أذاب الدنيا وهم لآخرتها كتو أذاني أنا حقي حق من غسرا وبسونش ينحكى ذاته ذقى أوان الجنة هذك مثلا أذانك محمود ذاك في او تصرف يا بساله دارك ماشي او انا اجي دير اذاكم هو بقاو او انا نمشي ماشي تب ساي ملك الزون هذا بالضبط ولكن لماذا يقول لك ان تكون مسؤوليه لانه إنسان يزيئر أن يصدق عليه الصلاة السلوية خاصة أزيتني وقد أمدك لقلق أعواء كلمة لدينا ربكم فلا كذلك أبداً أخواتك الحاكمين أو بس إنسان يجري أزيت با تدعم الكلمة لقلق إله إن الله كلمة لك سأخوة شاهدة أجر هدف أن أبو السليج، كلويش أبو بس قراني أنا وخلكا، أعرف كلويش بس لي في حركة أن المستخدرين المستخدرين لما خانني استقرار وإصلاحنا لا، أم لما أفكر فيكم وأمر بالصعاب من الخطاب اليومي. وأعاني لكم كل ذا في أَوَانِكَ وأعدل أوانكم دعوتكم للإسلام، برأسي ألواني خالتي جير يا ناسه حركة صادقة لنا ناسه مئة مليار ناسه بقنا ده فيهم يعني هي هربنا شوي ناسه بدخل خالك خاتم خالد أمام خصيصاً في الصعيد تصور هات شهادة سلفك أن شخصاً يعيش في كندا، إذا أنت أخترق، تدخل <سؤال> عنده، بس من أنت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 بظل بيضا لبيضا حدس أمي بيضا غيروخاني حدس كرسي لغيروخاني غيروخان برحمني رحمي لمن يوم الدنيا ماتة بتبان بيضا بكر ما شاء الله ما خالص أمر ما حكى خواري عن غيروخانية ما تدري برحمني بأمني أولا هم ما كان رأي بيض ما انظر لغريخانية كذا يعني خو خليته ثرمان ثرمان كل مثل الإنسان يعني فرق تبدأ لأسداعه أو نغو أبعك قبولي إذا جاءك المنافق قالوا لي نشخل المثال رسول الله واخذك المنافقين أو أنا, أنا لا إله إلا الله أما عمل كلام أو أو لك أو مشكل ولا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 الله أزاليك في رسولي أبيك مسؤولة خلص حقا أما والله يشهد إلا المنافقين لكعذبون خواه الشاهدة كمنافقين جرازين لك, لك. أيضا لدي الله رسار قيام تصديق العمل قيامه خواهي أجل من صاحبو مفع الزياد ناسي كثير صاحبو مفع الزياد ناسي أولادي بكثير تربو بكثير تربو حتى رفتاركيكي بسيطر تؤمنوا ولكن ولم لا يدخل الإيمان كثير بل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 أنا الشهادة، انا الشهيد، أنا الشهيد. كل الدنيا وجارك أواشهد أدم وكعبدنا وجارك أواشهد آدم. وكعبدنا وجارك أواشهد آدم. وكعبدنا وجارك أواشهد آدم. وكعبدنا وجارك أواشهد آدم. وكعبدنا وجارك أواشهد بدلا او كان ان ان حقا يا ما يا ما اضرسني قال رب ربكم رب السماوات والأرض فأنا على ذلك من الشاهدين في ان في الحق يا ما ويرفعوا المين اوفر ما خاوني إريش كأستا أم حقت أنا غصب في دوا أو كثيرة خاوني السمارات وأرض كا بجوارك حركة في وزي عن هذا جار في عن كراهات ومن لفر أعمت لبيتكم المشاهدين ذاهي أدا شهادات أدا كحق وأويك هتشان بنا مني توايخ مني رحالك أنا جارك إنسان لما وخلقه شهادة أداة جاء شهادة أداة دي يا أمري خوان علمي معرفته يا لا يأشدونك أن أدوى يواء الكدية أو هواو عليه كدية لا ترضي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 كيف او انسان المؤمنك يهان او او قشتنازين عمتها اما هيج جور احساسي او سايشي رب لي عندك بلتني في الجنة من لا يخوض مصاري خوطا مدهشتا مالك مجرسكا بيت بل جرى افراحة يعني من عليه مياليره او أفتح ماله من ما راح تيجي لك لا يخوف هل ما عليك ما بنتكلم إيش راح تيجي تجرب هر أوندري كلامك عن لكنه إنه زير عن شهادته يا ركى لي عن شوال و هاب في مجيئة هل أوه. أوه المستفين المستفين من تهاي هذا الدولة كتير كان كوني مبادرة كوني بس شيء مجهودها إصلاحات كان برجان المستخدمين جدا كم في ويجاون ليه؟ فاندرز جايش كارتن ما بتجياني تويتر أنا ما بيكا يا أذاني أدن بشهادتي أم شاهدة أم شهيدة ختريها يا بياني زور زيان أبين لنا كبرات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 أحسنت كان كأمه ختري جايبو يعني هاي كأخواني جبر قلنا لا لا لا لا لا ما كانوا كم كأن بلا من اوخو ما انحقيني اخويا ما نغسي عنك اوال ان لا اله الا الله أو من الشهادات ادنك ايوغاس من فرمن روايان فاليا برسام مستكبين انحق ايوغان بيسان كدو اوامن سايسا من ذانبه انت تقضي ما أنت إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وقت حركان ايوغان بسرعون ارشي لده سيبغير مكت هذه هي الجزء الشهر معنا من الاستماع لما جاءت هذه الخصائص في الكتابه على بال اوقات كمان او نواف الشهيد يناسب زمين المساعدين كثاني في فريتشكا وكأنه لدرجة الشهامة وان بشر مانعين أما أما السابقون فأوان بشر أصحاب الميمنة درجان والأخوار هذا يعني, يعني, يعني بدل بزباني بامان شهادات أدمت أن حققت إخواني وجبت أن جاء فأتى بحشمة وعيص عليهم جعفر برهان بيت شهادة دا. این شهادت چند داو؟ بله، لذا او افرادی دشیر، آمادباشترین فردین امانه. این وقت من کسی بلد است که یا لذا خلک را به شاهد خبر کرده بود، رفع نزاعی که انسانیتی درونی ناراضی می‌ده، انسانیتی درست سالم ده. هر کس که نوست قی کرده می‌کند شهادت داد، آن ما کل طی انسانی ولكن لدينا التي من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من و، من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من أنا أولي زلتك بالإنسان أدري كحقية يجوث أيدي كفاية برمن شهادة الداوى بيوك ونعيان بذرير شهدايا أولي خوي, خوى شهادة أداوى أنا كأم حقي خوي غاك تراوى شهادة لا شهادة يجوى يزمي كحاكمك يا برسلم عالماء شاهدة هر مخلوك بلمسلقات شاهدة بيوانكا؟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 ملائكة. لا يوجد بعض البنبي معصومي هم ملايكه كأوانيش قطعان زور معتدرا لله إخوة كثيرا ناحق ودولياناناتش أوانيش شهادت أدان والملائكة جال أوانيش؟ أواني بشرا كزور لا زانا لألومي أزماج غايدي ولا طاعايف حسناديا ونازانم لك يا ده يا أهلك جاهلين زيناء يعني زي زي زي زي زي زي بيحرخه. بيحرخه. أمر زي زي زي زي لا أهل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وطن العلم هائنا بالقصة وقتك امشى هادثة ادريد فوجهة اما اكريت كخواتها ان بقصة قصة <تصفيق> من الغطة واني يعني, يعني, يعني هم هر موجودة و او موجودة كمان ما بيجارك شجارة هالكاو سورة تيجارك او او كي بدره بيك موزيار لنجاني امرا كمكو استعدادي او زند كيك حركة درين مقصر معين و كون لازمة حركة ام او او متنافقوها مع هالبكرا تاهيجكا او او تبنى دا هر كان لنخلوقات بشريكي اللا اعند نجانا شيكي بدره والبشر هو الاختيار الانسان باشيرت على القانون الكيودني اللي كاجر الانسان باش هي او قانون الرتارته باش ريتي من جانب معرفته ارادته حركته خارج هو مثلا اشارات الدنيا تقدر بك النجا بان ان يعني ان خوف الملائكه او الالم بلو نفر أموك شهادة أذنك لا إله إلا الله تيجك في ترنياك آمر دي هراك هشك في تر خالق مياك لا إله إلا هو العزيز الحكيم خلي غيري أو إلهي تسترمان رلاو فرياض رسمك مياك شوك هر أودة صلاة بارك أتواني بش يراكي هر شتك يهر أوحكي لك راك بشي يشتكان أداك كنت لا يكد الشيخ نيازه أكل لا ينعجبه سبارك الشهداء هل قل شيء أكبر شهادة. الشهيد من ولكن إذا ان يكون الشهيد على الشهيد على يجب ان يكون الشهيد الذي يكون الشهيد الذي يكون في الذي يكون الشهيد الذي يكون الشهيد هذا الشهيد الذي يكون الشهيد الذي يكون الشهيد الذي يكون الشهيد الذي يكون الشهيد الذي يكون الشهيد قل الله خوان زباني من جادن أو الاستقبال زين يا أميتك جاهي أم الله الله جريت من الشهيدة جرنا زال أو تنس هذا شهيدا بيني وبينكم أو خوش لبيني او أم ابدا محترم ومعتبر من راتك فقل منك يؤوحي هذا القرآن مثل ها شهادة جاولة فريق مذنحة كم بصر عالمة بل كم القرآن جنبه وحيك راية فأي وحيك به ومن بلع كهل إيذار دا بكم هشدار بل كأجل هر بولا مستدعفين وهم ان ديوانت ادقاد لهر زمانتا مثل ها اوانك هم لجواندوا بروياهم شهادته اواء ادنك لجال خواه لجال خواه الله هيك هيك موجودة فير ذهن الانسان بيت لا زمين يخلقوا امره اواء ايه ادنك وقال انني من جواب أكثر عزيزي عزيزي ما تشركون وعندما اشهد انني اشهد انني اشهد انني اشهد من شهادة انني قل انني هو انني واحد انني اشهد انني اشهد من اشهد انني اشهد انني اشهد انني اشهد انني اشهد برين لأأول كило كنت في أمير أمير في شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هل اواك هدايتنا عن ذوق الرجل كخست ما نسر أن رجلا حقا لبعت الجابته يوم القداداء امتي وسطل امتي كلا صغير بيشا لا معرفتي نذ الألما لا معرفتي خواص في خوصة. لا معرفتي برنامج مجال بو... تا تا لما بن بن يا كان لا هذا مجال جامعه لا يمكن ان يكون هناك منطقه من المسرحيه التي يمكن ان يكون هناك منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه تا منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه تا اوضن بالشهيد لسر خلق هر فردت ان شهيدك ده شهادت باك حقه خواه غسك راو انتر من دواعي فرياض رسيه ادعاك راوه يا الشهيد ده لسر ايوه تديار او او الجار شهادت مداوه بوابه مراقبين اعجب السر امانوه تا زاني كي يتدرو امو شهادت اداوك انت كي نانوه يا او او قال في سري البقره لا ايرون ذو سري من والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم صدقون والشهداء عند ربهم إماني هنا تفاعل بسطر قاعده لا اذا دا يعني و جرك بدها حركتي للريبه اتباع المغامر انا ممكن انهن لو حوضروا هل اعوه لهم شهداء لا يعني تصديقهم خذور ورات يعني من الخيانه فرسيت راس يعني ولا خالي جوني وانا بقصد بضالوا بدون دم اول الشهداء ارا من ما كوننا لنا لدماء اخواننا تابع عنوان الشهيد ابو عادل عقله السراي يقول خبيانك لازم لهم اجرهم ما يرهم هم ندين اجل اخواننا لفرادري اول فض الخدث الشهيديه وهي لاخوانك يا ابن امام بكراوه فمن اول عزتنا لدينا ما ننسى هذول مردا الى الرديان نير كان أو نركض أو أنت إيستا أن نير الهداية لدنيا وهم نير الهداية لآخرة تائم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وفادي الشهداء صديقين عمانين أوانيك كتري عن كذب حقي عن دور روشن بي أنا كأمر حقي خوالي أواني يا عمات عم. إشتري عن دور حقها الكذب تكذيب الأمر بشتغ. آياتي أنا, كذي شهداء أنا كذي في خواني كذا شهداء للشهداء في خواني كذا تكفي فيني شاء أنا هرأوانا كبروا هميشا يا رامي تجري بسختي هو جبتي جهمني أنا شهادتك شهداء لبنان أيضا ولكن هذا الشهر الذي يمكن ان يكون هذا الشهر هو ان يكون شهادة الشهر هو هو ان يكون هذا الشهر بعد هو وشهدوا هو هو هو حق هو هو والله لا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو اختيار مساء دنيا الدنيا شون ودري اولا مدعي انك شهادة عندك رسيل حقه او شهادة او حقك اذا اعادة حق اخواه مدعي انك بينات عندهات غير اندور وشينك رايا ان اوان اخواه دائت ما نادا انك اوان الظالمين ما حق لانك اشيات جورة في الحركة جورة الظالمين مجال جالس يكذب أبوه ما عن ديار الشهادات دي بناء أم جاره بليان مستخدمين بل, بل وكذب سارع زاد إخوانه بالشهادة وسر الحق وسرتاري جهنم أما كان كف وهرواز علماء حقي قصد لا حق, في حق في كأدر دون سركوا أي سريوان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 واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجمل ابن مبين والشهداء وقلبي بينهم وقل بينهم بالحق وهم لا يظلمون هل أينبذني دوايا ما كأمر حلاس غيابه ألم تذلاه أم جارب لس غيابه أما كباداشي هكذبت في عملي بجريت له هل أينبذني كمليخوا في راشن كلهما، ماذا عن المجازات في راشن كلهما والدّقاة، إعلاني تكتب المكاريك، ورئيس الدّقاة إخوياه، نجح حكم إخوياه مستقر، هر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 يذين الشهداء هم دون لولا لو كان دونا ليره شو او ليس حقا كان قد الامر واوانش كتايد من كلوا رغم ايضا ترانثوري كان اصب دور والغاصب كل غاصب اجاب وفي ولكن يجب ان يكون هناك شركاء من المسلمين هو ان يكون هناك شركاء من المسلمين هو ان يكون هناك شركاء من المسلمين هو ان يكون من المسلمين هو ان يكون هناك شركاء هو زعما من كل ام في الشهيده نهر امتهك هذا امه انا حقا كل شهيد من كان حقه لم ينام انا بسامك لا والك أسرعين بأن هر أهل أولاتك كذك باعيك شهيدة عن ساهل صوتك خلق أمتك التلقى الأول شهيدة خلانة عشنا دارجة لا بكل كديك أو تدينك محاطة معنى كرة لا هر أمتك شهيدة بركة شين أبلتو شهادتك حقيا لا يعياني هايش ألان بي الخطة زاني بني من فلا هاتي أولى استاج وقت النهار ألا يحقق شيء السر من غالي حياة رأسي شو بأمانة بس تقولوا ها في برهانكم برهان حقي دم شهيدا، دم نائكا، دم غاصب يحقق أمري منه، غاصب أدوية وش شهيد برهان خوطن دين صابت وإلا من حكمت أنا <تصفيق> ساله ان الحق الله جاله يدك زانيا لادعي هوه كزانيا تاكلها يدك بهذا الكهرباء ونحطه اخرى ماذا لانه مقام يفعلوني ويكرهوني كيانك جيزه لك شغلنا هل شغلنا هل شغلنا هل شغلنا هل شغلنا هل شغلنا هل شغلنا هذا الفجر لبعض موقفك بحياريتها حد عقاب تخصي ونكون أنا مشرك نبي والله ربنا ما كنا مشركين تقرأتك تقرأتك والله ربنا ما كنا مشركين خاونه كمان قسم بأن الله هنم مشرك نبي تقريب بحياريت ونبعض الجريك شاء الله مشرك وين أما يتقبوا ما ينبلا هاو ارك الاخوه عندنا فينا رسلنا والذين امنوا في الحياه في الدنيا ويوم يختم الاشعار جاء اي رسل اي ترى رسل اي شهدا يترسي كبرون شهاده الصديق قربان ما هو عذل خطيئه دي الرسول رسل هم الحياة الدنيا وكل تناكلهم روي كأشهاد راس أبن الشهادة كما حق إخويا وزير إخوانيه آخر أول جار جار ما شو سكان أكلت برد شقوان اولي روحي خلاكي يتدس أوان. من كل يوم مقام أي خنا بردان تقبل ما تقول أو كرامي كخوان برناميك يشتن سرقك يقدر يعيشت يا بشينت هم الدنيا سرطاني خيم برناميه وهم ريجاك أشهاد حلق نواه العالم فعو من معذرتهم ولهم اللعنة ولهم في الدار ريجاك اتر ظالمين آوانيه حقي أمريان غسكر وأوانشك تأيديان كذينت هذة بحانه هنا نوي أذري كاكر ديو أمانيه يشتن يا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 حبيبي الشهداء المثيق رئيسي أشهاد حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام سر السلام وَوَيْنَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْسِسِهِمْ أي لي وهر أمتك و بك شهيدا على هؤلاء و قلت و إجئي مهي مهي مهي مهي فعلياني شهيد لفر أمانه فر أمانيك حقيه مين يعني غفتك بلا بالشهادة يتو إحطافي حقيان فيها كمين بلو فزدي الشهدائي نتوقع ميدرك الشهيد بكجره أولا الكجران فبرج الكجرانك يجيب بعضيك لشهادتكي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 ايوان تسكن قرحوني فقد مستلتون قرحون يطلح تغذاء حضر حتى نصر للمسلمان شهيد بون شهيد بون جاء كجرانة لانتوا وفر وشنوك مثل الأيام نداودها بين النار رجلا كأنجر بنخلته رجى بؤم ورجى الله الذين آمنين وأنتحقق منه إيش وإيمان المؤمنين بكين كبرات المؤمنين إثباتا خواتي أم بزانية، فخواتي إيش أزانية؟ في أماها عمالي ما يكن بأحالتها هناك، أبغى أنواني مؤمن حسيدي هناك، ويتخذ منكم شهداء، شهيد أبي حقك شهدي لازم يلوي. الله لا من أروانك انا يا شهيد انا يا شاهد و مسنيك من الشهادت اامن عني كفك الوهابات براتيوتياتي اشهد ان لا اله الا الله و اجر و لما تقولون ما لا تفعلون يا اجر الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون اي اولئك ان أم امرمتنا بخطا فياكد بيطري أن كلمن مالفا من الذين آمني أردو اشتعلني عملتين عاكم كذر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تتعلون زور زور تبدي رقم غذبك للأخواتك اشتعلني عملتين عاكم حتى يتقواني منك أسئل شهادة عن قال هابيل وكك لاوصافي لازم المؤمنين بدفئك ويك لاصورين فرقان لاخرين تعلمون وكك لاوصافي عباد الرحمن افرول الذين لا يشهدون الزور وكك لاوصافي عباد الرحمن ايك لاشاهدون الزور ابن وارهاب الزور أبناء وارهاب الزور ابن وارهاب الزور لا يصيده رجال مثلا غير خاطر من روابيس ولا برسبيس مدى بو مدى زبان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 مؤمنين أوانلك، والذين هم بشهاداتهم قائمون أوانلك. دراستي هل صانة و بالتوازي أذن إرادني مراءاتي أي شهادة كانت خراء السرشنق من او كنت كأول شهادتك أو لك بحثي أكن في بقية شهاداتك سكول سكول و إنساني كافر بالتوازي وجودي و إن مؤمنين. ولكن يجب ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع حركتي تتعامل مع ان تتعامل مع ان عنواني مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع اي غيره ما في هنا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا すいません。で、皆さん、の素材です。のテストです。皆さん、の招待をさせていただいて。はい。参加していただけるので。です。ということで、はい、から案内 いいです。何ですどうするいつがこの問題だけだ。 नहीं मैं नहीं कुछ नहीं सुन नहीं सुन नहीं सुन नहीं